لم تجهلي للكريم لم ثاني الحسين خليلا يا قفة واذكرا ورد الصفا <تصفيق> ابن بنت المصطفى وشو بابنا كرام باب في حمادين الشباب الشهيد له الشهيد